روفس بن احمد السلام Jill. <تصفيق> من جاء بي خسنك فلو <تصفيق> ومن جاء ذو السيئة <تصرف> تلك الدار الأخوة نجعلها تلك <تصفيق> <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <العكبة> رسول <المنتكي> I ओम् Yeah. yeah. ت <تبخ في> الذي <الهن Harriet> <تصفيق> Amen. وما كنت ترجو أن يرطي إليك الكتاب لا ولا تكونن ظهيراً للكفرين ولا يخذنك على ودعوا إلى ربك ودعوا إلى ربك إلى ربك I oh, you. No. ولا سنتمن ما يليق لنا في لا لَوْلَقْ قُلْتُ لَهُ لَوَلَقْتُ